وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا الْأَبْلُ وَأَتَيْنَا الثَّمُودَ النَّاقَتَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إلَّا تَخْبِي فَ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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. ومن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا